بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وبلغ بإيماني أكمل الإيمان واجعل يقيني أفضل اليقين وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات وبعملي إلى أحسن الأعمال اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقين واستصلح بقدرتك ما فسدى مني اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا واستفرغ أيامي فيما خلقتني إلى وأغنني وأوسع علي في رزقك ولا تفتني بالنظار وأعزني ولا تبتليني بالكي وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمان وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفاق اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلها ولا تحدث لي عزاً ظاهراً إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحك ما غضبك علي اللهم لا تدع خصلتان تعاب مني إلا أصلحتها ولا غائبتان أؤنب بها ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة ومن حسد أهل الباغي المودة ومن ضنة أهل الصلاح السقاة ومن عداوة الأدنين الولايا ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة ومن خذلان الأقربين ومن حب المدارين تصحيح المقاة ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا اللهم صل على محمد وآله واجعل يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني وضفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح وأجزي من هجرني بالبير وأثيب من حرمني بالبير وأكافئ من قطعني بالصلاة وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسن وأغضي عن السيئة اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقاة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عاز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشار وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل ومستعمل الرأي المخترع اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبيرت وأقوى قوتك في إذا نصيرت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك، ولا العمى عن سبيلك، ولا بالتعرض لخلاف في محبتك، ولا مجامعة من تفرقع. ولا مفارقة من اجتمع إليك اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني لا بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع بسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت فأستحق بذلك خذلانا ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحشين أو هاجر أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني ولا أظلمن وأنت القادم على القبض مني ولا أضلن وقد أمكنتك كهدايتي، ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي اللهم إلى مغفرتك وفات وإلى عفوك قصات وإلى تجاوزك اشتاقت وبفضلك وثاقت وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك ولا في عملي ما أستحق به عفواك وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك فصل على محمد وآله وتفضل علي اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أسكى واستعملني بما هو أرضى اللهم اسلك بالطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد ومن أدلة الرشاد ومن صالح العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبقي لنفسي نفسيها لكتون أو تعصمها اللهم أنت عدتي إن حزنت وأنت منتجعي إن حرمت وبك استغافتي إن كرفت وعندك مما فات خلاف ولما فسد صلاح وفي ما انكرت تغيير فمن علي قبل البلاء بالعافية وقبل الطلب بالجدى وقبل الضلال بالرشاد واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد اللهم صل على محمد وآله وادرأ عني بلطفك واغذني بنعمتك وأصلحني بكرمك وداوني بصنعك وأضلني في ذراك وجللني رضاك ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها وإذا تشابهت الأعمال لأسكاها وإذا تناقضت الملل لأرضا اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولا هب لي صدق الهدايا ولا تفتني بالسعا ومنحني حسن الدعاء ولا تجعل عيشي كذا كذا ولا ترد دعائي علي ردا فإن لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا اللهم صل على محمد وآله وامنعني من الثراف وحصن رزقي من التلاف ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب سبيلا الهدايتي للبر في ما أنفق من اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب فلا أشتغل عن عبادتك بالطلاب ولا أحتمل إصرة بعات المكسب اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهاب اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذي الجاهي بالإقتار فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتدتنا بحمد من أعطاني وأبتلى بذم من منعني وأنت من دونهم ولي الاعطاء والمنع اللهم صل على محمد و ارزقني صحة في عبادة وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني طاعتك في أيام المغلى وأنهج لي إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنى وقني برحمتك عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على محمد